الآيات الكريمة هما يستخرجوا من الهدايات والفوائد كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى وما تُنفِقُوا من خيرٍ فلأَنفُسِكُمْ فما هذه تفيد العموم وخير نكرة في سياق أيضا الشرط وما تُنفِقُ وما تُنفِقُوا من خير فلأَنفُسِكُمْ هذا للعموم وسبقت خير التي هي نكرة بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم فهي نص صريح في العموم وما تنفقوا من خير فلي يعني أن كل ما تبذل أن ذلك يرجع إليك وإذا استشعر المنفق ذلك لم يقع في نفسه منه أو يصدر منه أذى أو يقع منه إدلال على المعطى والمنفق عليه ولم ينتظر من الآخرين الشكر والثناء والمدح والإطراء وما إلى ذلك لأنه يقدم لنفسه فلا حاجة لأن يلقب بالمحسن الكبير هو يقدم لنفسه ولهذا حكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف كما يقول القرطبي رحمه الله ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيرا فقيل له في ذلك فقال إنما فعلت مع نفسي ويتل هذه الآية وما تنفقوا من خير فلأنفسكم فهذا إنما يصنعه الإنسان لنفسه ليرفعها لينفعها يقدم لنفسه يبذل لنفسه وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أن الحرام لا يقبل ولا يصح الإنفاق منه لأنه ليس بخير وما تنفق من خير فإذا أنفق الحرام فذلك شر وهكذا كل نفقة على غير الوجه المشروع فهي ليست موصوفة بأنها خير كذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى في الجملة الثانية الجملة الأولى عظيمة ولها مدلول كبير وما تنفق من خير فلأنفسكم تقدم لنفسك إذا لا تنتظر من الآخرين شيء ولا تعتقد أن لك يدا على أحد أو فضل على أحد هذه الجملة الأولى قدم لنفسك اجتهد وعمل فذلك يعود إليك تحسن إليها الجملة الثانية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله هذه قال بعض أهل الهلم بأنها خبر على ظاهره لأن الصيغة خبرية وأن ذلك مدح للصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم أصحاب إخلاص في نفقاتهم والمعنى الثاني أن الصيغة خبرية ولكنها ترشد إلى الإخلاص وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إذن إذا كان الأمر كذلك أن الإنفاق ابتغاء وجه الله لا شأن لك بهذا فتقول هذا يستاهل وهذا ما يستاهل هذا كفو وهذا غير كفو هذا ليس بأهل أو نحو ذلك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فأنت تقدم لنفسك ثم أيضا أنت تتعامل مع الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أنتم تريدون ما عنده تبارك وتعالى وهذا يرشد إلى الإخلاص ودفع الرياء والمقاصد السيئة فذاك الذي ينفق طلبا للمحمدة أو تحصيل المنزله في قلوب الخلق أو نحو ذلك هذا. لا ينطبق عليه هذا الوصف وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله الذي ينفق ليحصل غرضا دنيويا لا ينطبق عليه هذا الوصف بعض الناس يقدم تبرعات ونحو ذلك من أجل أن يحصل على مزايا تمنح لي المنفقين ومن لهم يد في الإحسان في المجتمع فيذهب ويقول أنا قدمت كذا وكذا وكذا أريد مزايا كذا وكذا وكذا فهذا قد لا يصدق عليه هذا الوصف فلابد من الإخلاص وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وإذا كان الإنسان ينفق بهذا الاعتبار فإنه لا يبالي بعد ذلك بما قد يكون من جحد الناس وتنكرهم لبذله وإنفاقه تتعامل مع الله فإذا أنكر هذا الذي أحسنت إليه أنكر الجميل أنكر المعروف الذي أعطيته كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة والمساكين المهاجرين في سبيل الله واليَعْفُو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ولا يأتلي يعني ولا يحلف من الألية وهي الحلف. حلف ألا يصل مصطن لانه كان قريبا له ابن خالته وينفق عليه لانه فقير ثم بعد ذلك صدر منه ما قد علم من الافك فوقع في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. فالله عز وجل يقول ولا يأتلي لا يحلف قلوا الفضل أصحاب المنازل والمقامات الرفيعة قلوا الفضل منكم وسعة الغنى أن يؤتوا للقرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالتعامل مع الله تبارك وتعالى إذا لا ينقطع الإنسان من البذل والخير والنفقه أنح ذلك إذا لم يرى من الناس تقديرا لهذا الجهد أو هذا الإحسان أو هذا الانفاق كذلك في هذا الموضع في قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أيضا في قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إذا إذا كان الإنسان ينفق ابتغاء وجه الله جاء بصيرة الحصر وما تنفقون إلا ابتغاء أقوى صيغة من صيغ الحصر النفي والاستثناء فنفقتكم لهذا إذا لا يوضع لإلمن والأذى وأيضا تخير الرديء من النفقات من الأموال ليخرجه الإنسان أن تتعامل مع الله تريد وجه الله تتقرب إليه بالرديء من الطعام والشراب والأثاث ونحو ذلك هذا ما يليق كذلك أيضا هذا السياق وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أيضا بصيرة خبرية لكنها متضمنة معنى إنه يعني ينهى عن أن ينفق المنفق إلا ابتغاء وجه الله لا تنفق إلا على هذا الأساس فهذا تعليم من الله تبارك وتعالى لعباده كذلك أيضا ونلاحظ وما, تنفقو وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم فكرر لفظ الإنفاق ثلاث مرات في هذه الآية وجيء به مرتين بصيغه الشرط ما تنفقون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فهنا جاء بالصيغه الشرطيه لبيان الثواب والجزاء أنه أمر حاصل للمنفق وما تنفقوا من خير فلأنفسكم فذلك يعود إليها وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فهاتان جملتان شرطيتان وكذلك أيضا فيها تعليم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تعليم للإخلاص وتصحيح القصد ثم لاحظ في هذه الآية كيف تضمنت هذه الجمل الخمس ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فليأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فلم تجعل جملة واحدة وإنما فصلت كل جملة كأنها مستقلة للاهتمام بتقرير هذه المعاني الكبار ولاحظ هذه الجملة الأخيرة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هذه ليست بتكرار مع الجملة الأولى يعني الجملة الأولى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم يعني أن ذلك يرجع إليكم الجملة الأخيرة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم هنا في بيان كمال الأجر والجزاء أن ذلك لا ينقص ولا يضيع عند الله تبارك وتعالى بل يعود إليك وافيا الجملة الأولى أنك تقدم لنفسك الجملة الأخيرة أن الأجر يكون كاملا غير منقص فهذا يحصل به كمال الاطمئنان يعني تصور الآن حينما يستقر في نفس المؤمن هذه المعاني أن ما ينفقه يرجع إليه إذن أنا المنتفع ولذلك كان بعض السلف يعتقد أن هذا الذي يأتيه بحاجته أنه محسن إليه حيث عرض حاجته وهيأ الأسباب للإحسان ما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بدأ. فالتعامل مع الله إذا لا تنتظر الشكر أو أن يقول لك جزاك الله خيرا ثم ذلك يرجع إليك كاملا فيطمئن الإنسان إذا كان العمل لنفسه والتعامل مع الله الكريم الغني وأن الجزاء يرجع وافيا فإذا لماذا يتردد ولماذا يتوقف ولماذا يمتنع من إعطاء النفقة لمن يعتقد أنه ليس كما ينبغي نعم إن كان يستعين بها على معصية الله عز وجل فلا يعطى لكن إن كان لا يستعين بها على المعصية أو يمكن إيصالها بطريق لا يستعين بها على المعصية فلا إشكال لا شك أن الأتقياء الأبرار أولى بإنفقه الإحسان ولكن بكل كبد رطبه أجر إذا كان هذه المرة لسقط الكلب وغفر له وهو كلب فكيف بابن آدم كذلك أيضا في قوله يوفى إليكم ولم يذكر الموفي وهو الله تبارك وتعالى لأن ذلك معلوم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأنتم ما قال يوفى إليكم ولا تظلمون يعني أنتم وإنما قال وأنتم لا تظلمون هذا لمزيد الاعتناء بما يتصل بهم فقدم الضمير المتعلق بالمنفقين المخاطبين وأنتم لأنه أهم عنده أنه ما يرجع إليه ما يتعلق بنفسه بمصلحته فيقول اطمئنوا كل الاطمئنان أنتم لا تظلمون قد يؤجرون على هذا ولكن ببخس عند الله عز وجل لا يكون هذا ويكون وافيا وهذا الوفاء كما ذكره الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الحسنة بعشر وكما في الآية السابقة في المثل المضروب للمنفقين كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فهذه إن فقط تضاعف من العشر إلى سبعمائة إلى أكثر من ذلك وكما ذكرنا أن بعضهم يقول في قوله والله يضاعف لمن يشاء يعني من العشر إلى السبعمائة يعني هذه المضاعفة وبعضهم يقول يضاعف لمن يشاء فوق السبعمائة وكأن هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم ويجعلنا يجعلنا وإياكم هدى مهتدين وأن يتقبل منا ومنكم وأن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب والدينا وإخواننا المسلمين من النار اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدوننا وذهب احزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والله أعلم صلى الله على النبي محمد وعليه وصحبه إذا كان لديكم يقول لا يفهم من قوله ليس عليك هداهم أن المنفق عليهم لا يتفاوتون هم يتفاوتون فالمسلم أولى من الكافر والتقي أولى من الفاجر هذا لا إشكال فيه وفي قراءة العصر تعليق على فتاوى اللجنة الدائمة وردت فتاوى من هذا القبيل في الزكاة وأن إعطاء الزكاة للتقي أولى من غيره هذا لا إشكال فيه لكن القضية كما ذكرنا في الامتناع أي يمتنع لأن هذا مثلا غير تقي أو أن هذا ليس كما ينبغي أو أن هذا غير مسلم غير الزكاة الزكاة لا تعطى إلا للمسلم إلا للمؤلفة قلوبهم من غير المسلمين تفضلنا أخ يسأل عن ورود لفظ شيء في بعض الآيات ما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون من شيء فهذا الشيء مبهم هل يكون هذا الشيء بمحرم نفقه محرمه مثلا من مال حرام الجواب لا لأن هذا الشيء الذي جاء مبهما في هذا الموضع يفسره الموضع الآخر وما تنفق من خير فهذا تفسير القرآن بالقرآن وهو من نوع تفسير لفظة بلفظة فلفظ وهو من قبيل أيضا تفسير المجمل لفظة شيء فيها أجمل فجاء تفسيرها بما لا يلبس من خير فهذا يوضح هذا هذا تفسير له وهذه أمثلة حالا هذه الأنواع في تفسير القرآن بالقرآن تفسير المجمل والمبهم وهو من قبيل تفسير اللفظة بلفظة لأن قد تفسر لفظة بسياق وقد تفسر بمعنى نعم صحيح الزكاة أما الصدقة يعطى الكافر من الصدقة وإياك لأن سبب النزول ليس عليك هداهم حتى لا يرتبس الأمر عليكم لكننا لا نريد أن نطيل في التفسير هنا لأن المقصود استخراج هدايات وإلا فهذه الآيات مضت في التعليق على تفسير المصباح المنير وكذلك تفسير ابن جزي التسهيل بعد صلاة الفجر ذكرت الأدلة وذكرت ما صح من سبب النزول وأنهم امتنعوا بعضهم امتنع من الإنفاق على قرابات لهم من غير المسلمين فنزلت هذه الآية صح في أسباب النزول من هذا القبيل امتنع بعضهم من الإنفاق على بعض قرابته لأنه غير مسلم فقال الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء نعم هو يسأل عن ما يكون من الجمعيات الخيرية في تكريم الباذلين والمنفقين يعني يكون هذا يعطى مثلا نوعا من الشهادات أو الدروع أو ما أشبه ذلك والآخر يعطى أقل وكذا هذا لا إشكال فيه ولكن يبقى النظر فيما يتعلق بالمنفق له أن يعتذر من هذا وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فإذا تورع من مثل هذا وقال أنا لا أحتاج مثل هذه الشهادة ولا هذا الدرع ولا هذا التكريم وإنما أقدم لنفسي فهذا خير له لكن لو أخذه ونيته خالصة لله عز وجل أراد أن لا يرد هؤلاء مثلا تلطف بالقبول وهو كاره والله يعلم ذلك من نفسه طبعا هؤلاء في ظاهرهم الفقر والحاجة لكن يبقى أحيانا النظر في بعض المعاني يعني مثل هؤلاء الوقوف عند الإشارات نساء هذا وضع لا يسر وقد يكون الإعطاء مشجعا لمزيد من هذه الممارسات فأنا لا أقول شيئا أن يعطوا أو لا يعطيهم أحد لا أقول شيئا لكن في نفسي من هذا شيء أن الإعطاء قد يكون سببا لدعم وتشجيع لهذه الممارسات غير الجيدة التي لا تحمد عواقبها يعني هي تقف امرأة على المرأة عورة عند هؤلاء بين الرجال أخطار وسيارات مثل هذا لاحون هنا قوة لا, لا شك إنه لا يسر نعم تفضل الوالد هو الذي يطالب الولد بدين هل يخصم ذلك من الزكاة الجواب لا لأن الزكاة لا تكون لإحراز ماله وأن يتقي بها أبدا فلا لولده ولا لغير ولده يعني إنسان يطالب آخر بمال دين أقرضه أو باعه سلعة وذاك فقير عاجز فقال احتسب هذا من الزكاة لا يوجد لا أثر رجعي في النية والزكاة أصلا لا تكون للولد لكن يجوز قضاء دين الولد وقضاء دين الوالد بالزكاة لكن فيما لا يكون بهذه الصورة يعني هو الذي يطالبه فيقول أنا أسقط هذا الدين وأحتسبه من الزكاة هذا لا يصح لأنه يقي ماله بهذه الطريقة ولا تصح ولو كان على غير الولد أيضا مطالبات الناس ديون يقول أنا بحتسبها من الزكاة لا, لا يوجد بهذه الطريقة احترز لماله وعارف ان هذا المال قد لا يرجع إليه اصلا لا يقول نحسبها من الزكاة فيوفر على نفسه لا ثم الزكاة لا تكون بنية بأثر رجعي كما يقال هو حينما نوى لم ينوي بها الزكاة حينما أخرجها نعم هذا أسوأ أيضا جيد أنه يقول لا تفضل هذه زكاة وسترط عليك ترجعها لأنا لي ليطالبك أنا أريد أنك خمسة ألاف هذه خمسة ألاف. زكاة لأنك مستحق فقير بس رجعها لي لأنك أنت من الغارمين من مصارف الزكاة بس ترجعها لي ما تذهب بها هنا أو هنا نعم طيب هذا يقول إذا قال الإمام في قنوت الوتر إنه لا يدل موليت ولا يعز من عديت أو أثنى الله تبارك وتعالى هذا سبق الكلام عليها بشيء من التفصيل لكن الخلاصة أنه له أن يسكت وله أن يقول سبحانك لا إشكال الأمر في هذا واسع يقول إذا نوى المأموم في صلاة الوتر ثلاث ركعات بسلامين وصلى الإمام بسلام واحد فهل يتابعه المأموم؟ يتابعه وهل يلزم الإمام التنبيه؟ نعم ينبه على هذا من أجل أن ينوي الناس الوتر إذا راد أن يصل ثلاثة يقول للناس سنصلي نصلي من أجل أن ينوي الناس الوتر لا ينون الشفع يقول هل يجب صدقة التطوع أو الفطر للكافر؟ فيما يتعلق بصدقة التطوع نعم وأما صدقة الفطر فلا تكون للكافر المرأة الحامل هل عليها القضاء للصيام ام اطعام مسكين عن كل يوم تفطيره من رمضان ام الاثنين مع القلق الراجح ان الحامل والمرضع سواء عليهما الصيام فقط القضاء ولا يجب عليهما الاطعام هذا هو الأقرب والله أعلم السلام عليكم وحمد الله